أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ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 قبلكم والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم اذا اتيتموهم اجورهم اذا اتيتموهم اجورهم محصنين غير مسافحين محصنين غير مسافحين ولا متخذي اخدان ومن يكف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 وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاتطهروه وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم, جاء أحد منكم من الغائق أو لامستم النساء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 نعمته عليكم لعلكم تشكرون واذكروا نعمه الله عليكم وميثاقه الذي وافقكم به إذ قلتم اذ قلتم سمعنا واطعنا واتقوا الله ان الله عليم بذات الصدور يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِصْطَ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعَدِلُوا اِعْدِلُوهُ وَأَقْرَبُوا لِلتَّقْوَى وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعَمَلُونَ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُ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 م فَكَفدَهُ عَك وَاتَّقُ اللهه وَعَلَى الله فَتَ وَكلِمُؤمنِنون وَلََد أَخَدَ اللههُ مثَاقَدَن إسر إ وَبَعثْن مِنهُ مُثنَي عشرَنَ قِيذا وَقالَالَ الله إِني مكُم وَقَالَ الله إِي مكُم لإِن أَقَمْتُ مُ الصَّلاةَ وَآتَتُ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 فَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ وَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ وَلَا تَزَالُ تَتَّلِعُونَ عَلَى خَائِنَةٍ منهم الا قليلا منهم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 ما كانوا يصنعون يا أَهْل الكِتابابِ قدَجَ أَكُمْ رَسُولونَا يُبَينُ للَكمْ كثيرًا مَِّ كُتُمْ تُخفُونَ مِنَ الكتاب يُبَينُ للَمْ كثيرًا مَِّ كُُم تُخفُونَ مِنْ الكِتابابِ وَيعْفُعَ كثير قدجَ أَكُمْ مِنَ اللهَّهِ نُورُ وَكِتابُ مُبين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 قل فمن يملك من الله شيئا ان اراد ان يهلك المسيح ابن مريم وأمه, وامه ومن في الأرض جميعا ولله ملك السماوات والارض وما بينهما يخلق ما يشاء يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه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 يا أَهْلَ الكِتابَابِقَدج أَكُمْ رَسُولناَا يُبَين ل يبَين لكمْ على فَْرَة مِنَ الرُسُل أَنْ تَقولُ م جأَنا مِن بَشير وَلا نَذير.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 في احد من العالمين يا قوم دخول الارض المقدسه التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على ادباركم فتنقلبوا خاسرين قَالُوا يَا مُوسَى إِنَّ فِيهَا قَوْمًا شَبَّالِينَ وَإِنَّا لَن نَّدْخُلَهَا حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ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 قالوا يا موسى انا لن ندخلها ابدا ما داموا فيها فاذهب انت وربك فقاتلا فاذهب انت وربك إنا هاهنا قاعدون قَالَ رَبِّ إِنِّي لَا أَمْلِكُ إِلَّا نَفْسِي وَأَخِي فَافْرُقْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ قَالَ فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ 40 سَنَةً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 وعتله نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من القاسرين فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري, ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلة أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخيه فأصبح من ان النادمين من اجل ذلك كتبنا على بني اسرائيل انه من قتل نفسا انه من نفسا بغير نفس او فساد في الأرض او فساد في الارض فكانما قتل الناس جميعا ومن احياها كأنما احيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم انك كثيرا منهم ثم انك كثير منهم بعد ذلك في الارض لمسرفون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 إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ أَنَّ لَهُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ومثله معه, وَمِثْلَهُ مَعَهُ لِيَفْتَدُوا بِهِ مِنْ عَذَابِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَا تُقُبِّلَ مِنْهُمْ مَا تُقُبِّلَ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ يُرِيدُونَ أَنْ يَخْرُجُوا مِنَ النَّارِ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنْهَ خارجين منها ولهم عذاب مقيم والسارق والسارقه فاقطعوا ايديهما جزاء بما كسبا جزاء بما كسبا نكال من الله والله عزيز حكيم فمن تاب من بعد وَأَصْلَحَ وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور أَلَمْ ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء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 نزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين اسلموا للذين هادو للذين هادو والربانيون والاحبار بما الله بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء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 ويحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون وقفينا على آثارهم بعيس بن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة وآتيناه الإنجيل وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورٌ وَمُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ وَلِيَحْكُمَ أَهْلُ الْإِنجِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فِيهِ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ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 ولكن ولكن ليبلواكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون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 ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أَوْ أَمْرٍ من عنده فيصبحوا, فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين ويقول الأمر الذين امنوا اها اولئك الذين اقسموا بالله جهل ايمانهم انهم لمعكم حبطت اعمالهم فاصبحوا قاصرين يا ايها الذين امنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف ياتي الله بقوم فسوف ياتي اذلة على المؤمنين عزته على الكافرين اذلة على المؤمنين عزته على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله ياتيه من يشاء والله واسع عليم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 اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين اوتوا الكتاب من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم والكفار اوليا واتقوا الله ان كنتم مؤمنين واذا ناديتم الى الصلاه اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بانهم قوم لا يعلمون يقولون قل يا اهل الكتاب هل تنقمون منا الا ان امننا الا ان امننا بالله وما انزل الينا وما انزل الينا وما انزل من قبل وان اكثركم فاسقون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 غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنْفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ وَلَا يُزِيدُ نَفَرًا مِنْهُمْ مَا أُنْزِلَ إليك من ربك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 ولو أن اهل الكتاب امنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم لكفرنا عنهم سيئاتهم ولا دخلناهم جنات النعيم ولو انهم اقاموا التوراة والانجيل وما انزل اليهم من ربهم وما انزل بِهِمْ لَا أَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ لَا أَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ مِنْهُمْ أُمَّةٌ مُقْتَصِدَةٌ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أنزل إليك من ربك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 وَلَيَزِيدَنَّكَ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَّا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِئِينَ وَالنَّصَارَى مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ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 ثُمَّ عَمُوا وَصَمُّوا كَثِيرٌ مِنْهُمْ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ وَقَالَ الْمَسِيحُ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ إِنَّهُ مَن بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ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 انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنا يؤفكون قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لَكُمْ ضروا ولا نفعا قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لَكُمْ ضروا ولا نفعا والله هو السميع العليم قل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 لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُدَ وَعِيسَ بِنِ مَرْيَمٍ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَن مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَن مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ تَرَى كَثِيرًا مِنْهُمْ يَتَوَلَّونَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَبِئْسَ ما قدمت لهم اللَّهُ عَلَيْهِمْ أَن سَخِطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَفِي الْعَذَابِ هُمْ خَالِدُونَ وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبِيِّ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ اتَّقَدُوهُمْ أَوْلِيَاءَ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 ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى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 فآسابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الانهار جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين والذين كفروا وكذبوا باياتنا اولئك اصحاب الجحيم يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ لا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ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 ارَتُ أيمانِكم إذا حَلَفتُم وَحفَظون أيمَانَكم كَذلِكَ يُبَين الله لَك آياتهِ لَعلَّكمم تَشكرون ياأَهَا الذيينَ آممَنون إن مَخَمْ وَالمَيسِر وَالْأَن صَاب والالأَزلَامُ لِجس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 اذا ما اتقوا امنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا امنوا ثم اتقوا امنوا والله يحب المحسنين يا ايها الذين امنوا ليب كُمُّ اللَّهُ بِشَيْءٍ مِنَ الصَّيْدِ تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَخَافُهُ بِالْغَيْبِ فَمَن اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أليم يا ايها الذين امنوا لا تقتلو الصيد وانتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاءه مثل مَا قتل فجزاءه مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو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 يأَّهَ الذيينَ آمَنوا لا تَسْأل عن أَش أَِ تُ بدَلَكُمْ تَسُكُم وَإِن تَسْأل عَنهَا حينَ يَُززَّل القُرآنُ تُبدَلَكم أَفَ اللهَّهُ عَنْهَا أَفَ اللهَّهُ عَْهَا واللهَّهُ غَفُور حَلم قدَ سَألَهَا قَوْم مِن قَبِلكُمْ ثمَُّ أصَْحُ بِهَا كافِرين ما جعل الله من بحيرة ولا سائلة ولا وصيلة ولا حام ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون الَّذِينَ كَفَرُوا يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى قالوا قَالُوا قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَلو كانان أَب أهُمْ لا يعلمونَ شيءَيئًا وَلا يهتَدون يا ايها الذين امنوا عليكم انفسكم لا يضركم من ضَلَّ اذا هديتم الى الله مرجعكم جميعا الى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون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 تَحْلِفُونَهُما مِن بَعْدِ الصَّلَاةِ فَيَقْسِمَانِ بِاللَّهِ فَيَقْسِمَانِ بِاللَّهِ إِن رُتِبْتُمْ فَيَقْسِمَانِ بِاللَّهِ إِن رُتِبْتُمْ لَا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَنًا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللَّهِ إِنَّا فَإِنْ عُثِرَ عَلَىٰ أَنَّهُمَ اسْتَحَقَّ إِثْمًا فَآخَرَانُ فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الاوليان فيقسمان بالله لشهادتنا حق من شهادتهما وما اعتدينا انا اذا لن الظالمين ذٰلِكَ ادْنَا أَن يَأْتُوا بِالشَّهَادَةِ على وَجْهِهَا أَوْ يَخَافُوا أَوْ يَخَافُوا أَن تُرَدَّ أَيْمَانٌ بَعْدَ أَيْمَانِهِمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاسْمَعُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاسْمَعُوا وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ يَوْمَ يَجْمَعُ اللَّهُ الرُّسُلَ فَيَقُولُ ماذا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 Kid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 انني اعذبه عذابلا لا اعذبه احدا من العالمين واذا قال الله يا عيسى ابن مريم واذا قال الله يا عيسى ابن مريم انت قلت للناس اتخذوني وامي الهين من دون الله قُلْ سُبْحَانَكَ كَمَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ إِنْ كُنْتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ تَعْلَمُ مَا في نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ مَا قُلْتُ لَهُمْ إِلَّا مَا أَمَرْتَنِي بِهِ اني اعبد الله ان اعبد الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت ان ترقب عليهم وان تعالى كل شيء شهيد ان تعذبهم فانهم عبادك إِن تُعَذِبُهُم فَإِهُم عبَادُكَ وَإِن تَغْفِر لَهُْ وَإِن تَغْفِر لَهُم فَإَِّكَ أَنْ تَ العزيزُحَكين قَالَ اللهَّهُ هذاَا يَمُ يَ فَعُ الصَّادِقينَ صِدُقُهُمْ لهُم جََّةُ تَجرمِن تَ تحتِْهأَنهَا مخَالدينَ فِيهَا. خالدين فيها ابدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم رضي الله عنهم ورضوا عنه العظيم لله ملك السماوات والارض وما فيهن وهو على كل شيء قدير